والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وَلَا well, تَجَبْ ألم تر إلى لا نخرجا انذرو ونصرهم ليولن الأدبار ولئن صرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصر أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنه لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذا الثاني <تصفيق>